أ ن تقدم لكم الدرس الحادي و ا ل أ ر ب ع ي ن من شرح كتاب زاد المستقلع ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد بن محمد المختار ا ل ش ق ي ط ي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من ب د ا ي ة باب سجود السهو من قول المصنف رحمه الله تعالى يشرع ل ز ي ا د ة ونقص إ ل ى قوله وعمل مستكثر ع ا د ة من غير جنس ا ل ص ل ا ة يبطلها عمده و س ه و ه ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفعنا بما نسمع والان مع الحمد لله رب ي مع وبارك ل ي ا ل آله واستلم وأتباعه وسلم تسليما د ر ح م ة الله باب سجود السهو ي الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أجمعين بسم رب وصحبه بعد والسلام الرحمن الحمد محمد أما الله والصلاة لله على وعلى آله أشرف ف قد و و ل المصنف رحمه الله باب رحمه س ج السهوي قد تقدم الكلام على هذه ا ل ت ر ج م ة التي ذكرها المصنف رحمه الله وبينا م ش ر و ع ي ه ح ق ي ق ة السهو ومعناه عند العلماء رحمهم الله والدليل على مشروعيه سجود السهو وذكرنا خلاف أ ه ل العلم ر ح متى ة الله عليهم م يسجد ا ل إ ن س ا ن في صلاته إ ذ ا نابه شيء منها من نقص أ و ز ي ا د ة أ و شفع وذكرنا بعض الحكم المستفاده من سجود السهو واليوم إن شاء الله الحديثة سنتم إن بما ذكره رحمة الله ذكره ل ع يشرع ه م مسائل وأحكام ي ل ز ي الضمير د ة ونقص وشك و ق ي رحمه الله يشرع الله ا ل عائد إ ل ى سجود السهو أ ي أ ن سجود السهو شرعه الله عز وجل في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ز ي ا د ة ونقص وشك قوله رحمه الله لزيادة أ ي من أ ج ل ا ل ز ي ا د ة وشك ونقص معطوف على ا ل ز ي ا د ة أ ي يشرع سجود السهو للنقص أ ي كما يشرع ل ل ز ي ا د ة ف إ ن وقع سجود السهو ل ز ي ا د ة أ ل غ ى ا ل ز ي ا د ة فلو أ ن إ ن س ا ن ا صلى الصبح ثلاث ركعات ثم علم بعد انتهائه منها أ ن الذي ص ل ى ه إ ن م ا هو ثلاث فانه بسجوده أ و بفعله للسجدتين يلغي ا ل ر ك ع ة ا ل ز ا ئ د ة وهكذا لو زاد ركوعا أ و سجودا أ و ركنا قوليا ك أ ن يكون ق ر ر ا ل ف ا ت ح ة مرتين ف إ ن قوله ل ز ي ا د ة أ ي شرع الله هاتين السجدتين إ ذ ا زاد المكلف في صلاته سواء زاد واجبا أ و زاد ركنا ولذلك يشرع سجود السهو في ا ل ز ي ا د ة ل ل أ ر ك ا ن والواجبات أ ي سواء زاد ركنا ً أ و زاد واجبا ً أ و زاد ركعه متضمنه ل ل أ ر ك ا ن فمن زاد في صلاته وسجد هاتين السجدتين ف إ ن ه ا تلغي ا ل ز ي ا د ة وهذا محله كما س ي أ ت ي إ ذ ا زاد في صلاته سهوا لا قص ل ز ي ا د ة ونقص أ ي ويشرع سجود السهو للنقص والانتقاص من الشيء ا ل أ خ ذ منه فلما كان الله عز وجل قد حد في الفرائض ح د و د ا ً فجعلها على عدد معين ف إ ن المكلف ينتقص إ م ا من أ ر ك ا ن ه ا و إ م ا من واجباتها ف إ ن انتقص ا ل أ ر ك ا ن فلا بد من الاتيان بها كما س ي أ ت ي إ ن شاء الله لكن إ ن انتقص الواجبات ف إ ن انتقاصه للواجبات يوجب جبره لها بسجدتي السهو ي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشك أ ي ويشرع سجود السهو لمكان الشك وشك في الشيء إ ذ ا تردد بين ا ل أ م ر ي ن تقول أ ش ك في وجود محمد أ ي أ ن ك متردد بين كونه موجودا ً أ و غير موجود فالشك استواء الاحتمالين ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صلى لا يخلو من أ ح و ا ل ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يتم صلاته ويجزم بالتمام و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يزيد في صلاته ويجزم ب ا ل ز ي ا د ة و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ينتقص منها ويجزم بالنقص و ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن يتردد بين كونه قد صلى على التمام أ و أ ن صلاته ناقصه فهذا هو الشك استواء الاحتمالين فيتردد بين كونه ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة أ و لم ي ق ر أ ه ا ركع أ و لم يركع سمع أ و لم يسمع حمد أ و لم يحمد إ ل ى آ خ ر ما يكون من اعتبار ا ل إ ن س ا ن للشك هذه ث ل ا ث ة أ ح و ا ل يشرع فيها السجود السهو إ م ا ل ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة أ و نقص فيها أ و شك يحدث للمكلف في أ ع د ا د الركعات أ و في أ ر ك ا ن ه ا أ و في واجبات ف أ م ا ما كان من ا ل ز ي ا د ة في ق و ل ه يشرع لزيادته فقد ثبت في ه ثبت في سجود السهو ل ل ز ي ا د ة أ ح احاديث د ي ث ثبتت أ منها حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه في الصحيحين في ق ص ة ذي اليدين ا ل م ش ه و ر ة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إ ح د ى صلاتي العشي إ م ا الظهر واما العصر فسلم من ركعتين ثم قام ك ا ل غ ض ب ا ن صلوات الله وسلامه عليه وشبك بين أ ص ا ب ع ه واستند إ ل ى ا ل ج ذ ع فهاب اصحابه رضي الله عنه أ ن يكلموه و ر أ و ا الغضب في وجهه وكان صلوات الله وسلامه عليه مهابا بينهم فلما هابوه قال رجل في القوم يقال له ذو اليدين يا رسول الله ق ص ر ت الصلاه ام نسيت فقال ما كان شيء من ذلك قال بلى قد كان شيء من ذلك ف س أ ل ا ل ص ح ا ب ة اصدق ذو اليدين قالوا نعم فرجع و أ ت م الركعتين قال, عمران قال الراوي و أ ن ب ئ ت أ ن عمران قال ثم س ج د ا ل سجدتين أ ي بعدما سلم هذا الحديث فيه ز ي ا د ة ل أ ن ه لما جلس للتشهد ا ل أ و ل صلوات الله و س ل م عليه زاد أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل الدعاء ل أ ن ه ظن أ ن ه في التشهد ا ل أ خ ي ر فزاد الدعاء ثم زاد ركنا وهو التسليم صلى الله عليه وسلم عليه فسلم من ا ل ص ل ا ة فهذه ا ل ز ي ا د ة للدعاء والسلام اقتضت أ ن تجبر بسجدتين فسجد بعد سلامه صلوات الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على م ش ر و ع ي ة السجود ل ل ز ي ا د ة أ ي ض ا مما يدل على م ش ر و ع ي ة السجود ل ل ز ي ا د ة حديث عبد الله بن س ع و د رضي الله عنه وارضاه و أ ص ل ه في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا صلوات الله عليه وسلم عليه فلما سلم ذكروا له ذلك فاستقبل ا ل ق ب ل ة وسجد صلوات الله وسلامه عنه أ ي بعدما سلم فدل هذان الحديثان الصحيحان على أ ن ا ل ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة يشرع لها سجود السهو و أ م ا السجود للنقص ففي احاديث ومن أ ش ه ر ه ا ما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه عن أ ب ي ه وعن أ م ه فكلهم ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم هذا الصحابي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى ركعتين ثم قام ولم يجلس للتشهد ا ل أ و ل فسبحوا له قال فمضى أ ي في صلاته ولم يجلس صلى الله عليه وسلم عنه ثم أ ت م الركعتين الباقيتين ثم سجد قبل أ ن يسلم صلى الله عليه وسلم عنه فدل هذا الحديث على أ ن الواجبات تجبر بسجود السهم ووجه ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ا ل أ ر ك ا ن في الحديث ا ل أ و ل فترك الركعتين رجع وفعل ولما ترك هنا الواجب وهو التشهد ا ل أ و ل جبره بسجود ا ل س ه ل فدل على أ ن ا ل أ ر ك ا ن في النقص لا تجبر إ ل ا بالفعل إ ذ ا أ م ك ن التدارك كما سياتي و أ ن الواجبات تجبر ب س ج د ت ه ا ل س ه ل ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ا ل س ج د ت ي ن جبرانا للنقص الحاصل من كونه لم يجوز التشهد ا ل أ و ل فدل هذا الحديث على م ش ر و ع ي ة سجود ا ل س ه ل للنقص أ ي ض ا ً دل حديث م غ ي ر ة ه بن ش ع ب ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن ه لما كان أ م ي ر ا ً على ا ل ك و ف ة صلى بالناس صلى بهم إ ح د ى الصلوات ا ل ر ب ا ع ي ة فقام من ركعتين ولم يجلس للتشهد ا ل أ و ل مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فسبحوا له فلم يرجع وبقي قائما ً فقاموا معه فاتموا ا ل ص ل ا ة ثم سجد قبل السلام ورفع ذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث م غ ي ر ة و ا ل أ و ل حديث ا ل أ و ل حديث عبد الله بن مالك م ن بحينه عند المسائي وغيره, وغيره والثاني حديث الترمذي و ا ل ص ح ح و غير واحد من اهل العلم حديث ا ل م غ ي ر ة رضي الله عنه ج م ي فهذان الحديثان الثابتان يدلان على أ ن النقص يجبر ب ا ل س ج د ة ي ش ت ه م لكن إ ن م ا يجبر نقص الواجبات و أ م ا نقص ا ل أ ر ك ا ن فلا بد وان ت أ ت ي ب ا ل ر ك م ف إ ن فات التدارك لان تاتي ب ا ل ر ك م ف س ي أ ت ي أ ن ك تقضي ا ل ر ك ع ة ك ا م ل ة المقصود أ ن قوله ل ز ي ا د ة ونقص هذا دليل بقي قوله وشك أ ي ويشرع سجود السهو للشك وفيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د ه م ا حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا صلى أ ح د ك م فلم يدر ي و ا ح د ة صلى أ م ث ن ت ي ن فليبني على واحده فان لم يتيقن اثنتين صلى ام ثلاثا فليبني على اثنتين فان لم يدري اثلاثا صلى أ م أ ر ب ع ا فليبني على ثلاثه ف إ ن كان الذي صلاه اي على التنامي ثم ليسجد قبل أ ن يسلم يعني يسجد سجدتي السهو ف إ ن كان الذي صلاه على التنامي فاستجدتان ترغيما للشيطان و إ ن كان الذي صلاه الخامسه يعني ا ل ز ي ا د ة ف ا س ج د ت ا ن تشفعانها هذا الحديث الصحيح نفهم منه أ ن ه إ ذ ا شك ا ل إ ن س ا ن بنى على ا ل أ ق ل و أ ن ه ببنائه على ا ل أ ق ل يلزم ب ا ل إ ت ي ا ن بما يوجب ا ل ك م ا ن والتمام ف إ ذ ا فعل هذا اعني الاتيان بما يوجب الكمال الزم بالسجدتين قبل أ ن يسلم وهاتان السجدتان اللتان تشرعان في حال الشك ف ا ل ح ك م ة منها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن صليت الفجر و ش ك ك هل ا ل ر ك ع ة التي تصليها ا ل أ و ل ى أ و ا ل ث ا ن ي ة تبني على أ ن ه ا ا ل أ و ل ى ثم تضيف ر ك ع ة ثم تسجد قبل أ ن تسلم سجدتين إ ن كان الذي أ ض ف ت ه من ا ل ر ك ع ة هذه يوجب تمام عدد الفجر بمعنى أ ن ك فعلت الصحيح و أ ن ك لم تزد في صلاتك فهاتان السجدتان ترغيما للشيطان ل أ ن الشيطان إ ذ ا ر أ ى ابن آ د م يسجد يتولى ينضح على ر أ س ه التراب ي ذ ك ي ويقول أ م ر ابن آ د م بالسجود فسجد و أ م ر ت بالسجود فلم أ س ج د فهي ترغيم للشيطان كلما ر أ ى ابن آ د م يسجد كلما ازداد غيظا وكان ذلك أ ب ل غ في إ ر غ ا م ه فهاتان السجدتان لمكان الشك إ ن كان الذي صليته على التمام فهي ترغيم للشيطان و إ ن كان الذي صليته ز ي ا د ة ف أ ن ت حينما شككت الفجر أ ن ك ا ل أ و ل ى أ و ا ل ث ا ن ي ة فرضنا أ ن ه ا ا ل ث ا ن ي ة وبنيت على أ ن ه ا ا ل أ و ل ى فيكون الذي صليته من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة فهذه ا ل ث ا ل ث ة بسجودك للسجدتين تشفعها بمعنى تلغيها ف ك أ ن ه ا لم تكن وتكون ا ل ص ل ا ة ت ا م ة ك ا م ل ة من هذا الوجه فدل هذا الحديث على على م س ا ئ ل منها م ش ر و ع ي ة السجود للشك وهذا هو المطلوب وثانيا ً أ ن هذا السجود يجبر يكون ترغيما للشيطان إ ن كان الذي فعلته على التمام ويكون أ ي ض ا إ ل غ ا ء ل ل ز ي ا د ة إ ن كان الذي فعلته زائدا هذا ب ا ل ن س ب ة لسجود الشك أ ي ض ا بمثل حديث أ ب ي سعيد في الصحيح حديث م ن عباس رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وهو في الصحيح أ ي ض ا بمثل حديث أ ب ي سعيد الخبري ن من الحديثان الصحيحان يدلان فهذا في فقال فهذه السهو وهي السهو أحواله الحالة الثالثة وهي حالة الشك فقال العلماء سجود السهو إما لزيادة وإما لنقص وإما مشروعية على لنقص لشك سجود سجود سجود ا ل س ه و و ي ع ت ب ر العلماء هذه الثلاث ا م هذه ج ب ت للسهو السهو س و أي أن السهو يقع من ج د ا ل يفعله س ه و ا ل م ك ل لواحد ف م ن هذه الثلاثة ا ل أ م و والنافلة ر الفرض نعم عمد لا ا في في بقوله ت د ا المصنف ء ب يشرع ل ز ي ا د ة ونقص وشك هذا باب تلتيب الأفكار من تلتيب وهو أ ن ه بين محل السجود السهو أ و ل ا فبيّن نشروعيته في قوله يشرع اي يشرع ا ل سجود السهو ومن ع ا د ة الفقهاء والعلماء رحمة انهم ل ل عليهم ه أ إ ذ ا تكلموا على امر بينوا اول ما يبين موقف الشرع منه فقال يشرع ف ا ل أ ص ل في ا ل سجود السهو أ ن ه مشروع لكن م ش ر و ع ي ة هذا السجود لموجد فهي ليست م ش ر و ع ي ة م ط ل ق ة لقوله يشرع ل ز ي ا د ة أ ي أ ن ه ا م ش ر و ع ة في حد أ و في مكان معين ولذلك يكون ابتداؤه رحمه الله من باب بيان النحل ا لا ذ ي يشرع في عمد اي ان ل ل ف ر ض و ا ا سجود السهو إ ن م ا يشرع في حال النسيان وحال الشك أ م ا في حال التعمد والقصد فلا يشرع سجود السهو رجل صلى الظهر فزاد في ص ل ا ة الظهر ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة مرتين متعمده ة ذ ا زيادة ركم قولي. أو زاد قولي ركم أو ركعة ركوعا مع الركوع الذي شرعه الله في أ ي ركعه من ركعات الظهر هذه ز ي ا د ة ركن فعلي ففي هاتين الحالتين تبطل صلاته ويكاد يكون بإجماع العلماء أن من زاد في صلاته ركناً واحداً فقد أحدث وابتدع وترتب الأول وابتدائه ومعلوم في عليه في دين ركناً بإجماع العلماء زاد صلاته متعنداً أمران الأمر لإشدافه الله, الله ومعلوم ما فقد أحدث للبدعة أن من أنه آثم من سوء ع ا ق ب ة والعياذ بالله ف إ ن صاحبها يفتن والغالبا من صاحب البدعه يفتن فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة و أ ن يصرف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ل ذ ل ك المبتدع لا يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يزيد في صلاته ركعا أ و يحدث في صلاته ركلا زائدا أ و واجبا زائدا ف إ ن ه قد أ ح د ث في دين الله ما لم ي أ ذ ن الله عز وجل به ويحكم ببطلان ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ل م يصلي كما أ م ر ه الله وقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبين ت أ ق ي س ا ل ص ل ا ة وتحديدها و أ ن ه ا ع ب ا د ة لا مجال فيها ل ل ر أ ي والاجتهاد صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي اي لا تجتهدوا من عند أ ن ف س ك م أ م ا لو اجتهد عالم في إ ث ب ا ت حكم في ا ل ص ل ا ة بناء على كتاب أ و س ن ة فلا حرج ل أ ن ه من الدين لكن أ ن ي أ ت ي إ ن س ا ن ويقول أ ص ل ي الظهر بدل ركعتين ثلاث فقد حبط عمله وكان من الخاسرين فصلاته رد عليه وهذا يكاد يكون باجماع العلماء أ ن ز ي ا د ة ا ل أ ر ك ا ن في ا ل ص ل ا ة يوجب تعمدا ً يوجب بطلانه فلا تجبر بسجود س ه ن ولا غيره بل قال بعض العلماء ز ي ا د ة ا ل أ ر ك ا ن و ز ي ا د ة الركعات استهزاء واستخفاف والعياذ بالله والاستخفاف في هذه ا ل ش ع ي ر ة امره عظيم ولذلك لا يخشى على صاحبه نعم لا في عنب أ ي أ ن السجود السهو بمكان السهو والنسيان وذلك أ ن الله سبحانه وتعالى علم ضعف ا ل إ ن س ا ن و أ ن ه لا بد وان يعتريه ما يعتري هذا البشر الناقص من الخلل والنسيان فانظر رحمك الله لو أ ن الله أ و ج ب علينا أن ل ا نؤدي ا ل ص ل ا ة إ ل ا ك ا م ل ة و أ ن من شك في أ ق ل شك ينبغي عليه ان يعيد صلاته كيف يكون حال الناس خ ا ص ة وان ا ل إ ن س ا ن ربما دخل في صلاته مهموما بكرب في نفسه أ و في جسده أ و في أ ه ل ه أ في وقد في في فيتشتت ولدي مالي أو و ذهني قال عليه الصلاه والسلام في الخميصه التي لها الاعلام فانها ا ل ه ك ن ي عن ص ل ا ت آ ن ف ه ف ا ل إ ن س ا ن بشر يعترين لا يعتري البشر ف لو أ ن الله سبحانه وتعالى الزم على المكلف أ ن يقع ا ل ص ل ا ة كامل ة لحصل له من ا ل ض ن ك م الله به عليم فالسهو لا يشرع إ ل ا عند السهو والنسيان أ م ا عند التعمد والقصد فلا نعم في الفرض و ا ل ن ا ف ل ة اي ان سجود ا ل ث و يشرع لك أ ن تفعله في ز ي ا د ة ونقص وشك سواء كانت ا ل ص ل ا ة م ف ر و ض ة أ و كانت ن ا ف ل ة أ ي ان سجود ا ل ث و لا يختص بالفرائض ن و ا ل ل دون ا ف ولا بالفرائض دون النوافل و إ ن م ا حكمه على العموم ولذلك منسها في ه ر ي ض ة كمنسها في نافلته ولذلك يعمم العلماء رحمه الله في احكام السجود س م ه ا فيشمل حكمهم ا ل ن ا ف ل ة والفرض على حد سواء وذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة أ ن ه قال مثل حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد ا ل ص د ر ي في الصحيحين يقول إ ذ ا صلى احدكم ما قال ن ا ف ل ة ولم يقل فرض وظاهر قوله رحمه الله في ا ل ف ر ي ض ة و ا ل ن ا ف ل ة فيه ف ا ئ د ة وذلك أ ن ه لما قال في النافله عمن فشمل أ ي ن ا ف ل ة وهذا قد يشمل ا ل ن ا ف ل ة التي الزم الشرع بها على الكمال أو أوجب او بعض الأفعال فانتقص أفعال فيها ه م اوجد الجنائز على أنها سنة مؤكدة فإن على سهى مؤكدة العلماء فيها من ا السهوة ن يرى الجنائز يجبر ب السهوة وظاهر كلامه فيها النافلة العموم فيشمل من ذ الوجه واختيار بعض ا ل ل م ا ء ولكن ل ا يسجد والجنازة في قول بعض العلماء وان ل ج ا أمامه وإنما رفعها العلماء ز ة بعده قول وإن يسجد في بعض كان قد استحب ط ا ئ ف م ان ء أ السجود هيكون عند وجودها أ م ا م ه وهذا أ ق و ى أ ن ه يسجد في حال وجودها أ م ا م ه ولا يعتبر ساجدا لها كالستره التي تكون أ م ا م المصلي ف إ ن ه يسجد جبرانا لواجبها على القول ب أ ن سجود السهو يشرع حتى في ص ل ا ة الجنائز فمتى زاد فعلا من جنس ا ل ص ل ا ة قياما أ و قعودا أ و ركوعا أ و سجودا عمدا ب ق ر ة فمتى ف زاد ع ل ا الصلاة من م جنس ت ى فمتى فمتى زاد للزيادة زاد فمتى الفاء للتفريق لأنه إذا لك الأصل والقاعدة الآن الآن التفصيل الفاء بعد للتفريق يفصل في للتفريق أثبت وتكون لأنه لك لك للنقص للشك يشرع ويشرع ويشرع شرع بيّن أن أنه و ا ب ت د أ ب ا ل ز ي ا د ة ولم يبتدا بالنقص وذلك ل أ ن غ ا ء ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا يراعى في حال أ د ا ئ ه ب ا ل ص ل ا ة على ا ل ك م ا ن و ا ل ز ي ا د ة ز ي ا د ة على ا ل ك م ا ن ف ي ب ت د أ ب أ ح ك ا م ا ل ز ي ا د ة أ و ل ا ثم ب أ ح ك ا م النقص فقال رحمه الله متى زاد فعلا تكون ا ل ز ي ا د ة أ ق و ا ل ا وتكون أ ف ع ا ل ا يزيد أ ق و ا ل ا ويزيد أ ف ع ا ل ا يزيد أ ق و ا ل ا ك أ ن يكبر مرتين أ و يسمع مرتين يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده قد يسهو إ ن س ا ن ضعيف أ و يزيد فعلا مرتين ك أ ن يركع مرتين يركع ويرفع ثم يسهو ويظن أ ن ه قائم فيركع ث ا ن ي ة ويرفع فيتذكر أ ن ه قد ركع مرتين أ و يسجد ثلاث سجدات في ا ل ر ك ع ة الواحده, الواحدة وقس على هذا هذا من ا ل ز ي ا د ة في ا ل أ ق و ا ل و ا ل ز ي ا د ة في ا ل أ ف ع ا ل لكن هذه ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا وقعت في ا ل ص ل ا ة لا تخلو من حالتين إ م ا أ ن يزيد شيئا من جنس أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة أ و يزيد شيئا من غير أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة الذي يزيد في صلاته لا يخلو من حالتين إ م ا أ ن يزيد شيئا م ن م ش ر و ع أ ص ل ه في ا ل ص ل ا ة كان ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة مرتين هذه في ا ل أ ق و ا ل أ و يكبر مرتين هذا في ا ل أ ق و ا ل أ و يسمع مرتين في ا ل أ ق و ا ل أ و يركع مثل ما ذكرنا ا ل ركوعين أ و ثلاث سجاد هذه في ا ل أ ف ع ا ل فكونه يزيد ف ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة مرتين فقد زاد ا ل ف ا ت ح ة في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة وهذه ا ل ف ا ت ح ة التي زادها من جنس ما شرع في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة مشروعه في ا ل ص ل ا ة أ و يزيد الركوع فانه بزيادته للركوع مرتين في ا ل ص ل ا ة فقد زاد فعلا مشروعا اصله في ا ل ص ل ا ة فالكلام ا ل آ ن إ ذ ا زاد شيئا من جنس ا ل ص ل ا ة هناك ز ي ا د ة شيء من خارج ا ل ص ل ا ة يزيد قولا خارجا عن ا ل ص ل ا ة كقوله اف أ و ي ت أ و ه أ ه ل ه و يتنحنح في الصلاه ها كونه ي ت أ ف ف أ و يتنحنح أ أو و ه ي ت ليس من جنس ا ل ص ل ا ة وليس من جنس ما يشرع في ا ل ص ل ا ة هذا في القول أ و يزيد فعلا خارجا عن ا ل ص ل ا ة ك أ ن يتناول كتابا أ و يرفع شيئا أ و يضع شيئا أ و يدخل يده في جيبه أ و يعبث بساعته فهذه ز ي ا د ة أ ف ع ا ل ليست من جنس ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ثبت أ ن ا ل ز ي ا د ة لها حالتان اما ان تكون من جنس ا ل ص ل ا ة أ ف ع ا ل ا و أ ق و ا ل ا أ و تكون من غير جنس ا ل ص ل ا ة أ ف ع ا ل ا و أ ق و ا ل ا ف إ ن من ع ا د ة العلماء يبتدؤوا بالشيء الذي هو من جنس ا ل ص ل ا ة فابتدا رحمه الله قال متى زاد فمتى زاد فعلا قوله أو أو أو فعلا, فعلا هذا نكره يشمل اي فعل من جنس الصلاه قياما او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وهذا مركب على قوله لا في عمد فهو تفصيل لقوله لا في عمد اي اذا علمت رحمك الله ان السجود السوي محله, محله ان يكون في سهو ونسيان ف ع ل ا أ ن ه لو زاد فعلا من ركوع او سجود أ و قيام عمدا ف إ ن ه تبطل صلاته اذا كان هذا الفعل وهو من جنس ما يشرع في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا زاده عمدا بطلت صلاته ف س ي أ ت ي الكلام إ ذ ا زاد فعلا ليس من ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا قدم هذا لمكان الحدث و ا ل ا ب ت د ا ء ف إ ن ه يزيد ر ك ع ة في ص ل ا ة الفجر فيصليها ثلاثا و ع ي ا ذ بالله أ و مثلا يزيد ركوعا فيركع مرتين فهذا يوجب بطلان ص ل ا ة ه بمجرد الفعل نعم、وسهل. وهذا يكاد يكون ب ا ل إ ج م ا ع كما ذكرنا ب إ ج ان ع العلم عليم أهل أ الله رحمة من زاد ان صلاته ب ا ط ن إ ذ ا زاد متعمدا عالما أ ن ه قد زاد هذا الفعل نعم وسهوا يسجد له وسهوا ان زاد في صلاته الركوع والسجود والقيام أ ي زاد الفعل سهوا س ج د أ ي سجد لمكان هذه ا ل ز ي ا د ة وقلنا ان هذا السجود يلغي الركعه بكمالها فلان أ يلغي جزء ا ل ر ك ع ة من بابه اولى و أ ح ر ى ل أ ن الشرع ينبه ب ا ل أ ع ل ى على الادنى أ د ن ى ف إ ذ كان النبي صلى الله صلى عليه وسلم ق ي ا لنا زاد كاملة صلاته ا ل أن من زاد ركعة كاملة في صلاته وسجد ركعة في ه و الذي هو جزء ا ل ر ك ع ة من باب اولى واحرى و إ ن زاد ر ك ع ة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد ا ل آ ن بين لك رحمه الله أ ص ل ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن نتكلم على ا ل ز ي ا د ة قلنا إ ن م ا تكون ع م د أ و تكون سهوى ان كانت عمدا ف إ ن ه ا توجب البطلان إ ن كانت س ه و ا من زاد في صلاته فعلا أ و أ ف ع ا ل ا من د ن س ا ل ص ل ا ة س ا ن ي ا سجد يبقى النظر ا ل آ ن عرفنا أ ن حكمه إ ذ ا زاد وفعل لكن افرض أ ن ه تذكر أ ث ن ا ء فعله وهذه من ا ل أ م و ر التي ينبغي بيان حكمها عرفنا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يجوز له أ ن يزيد حصف له و أ ن ه إ ذ ا زاد ساهيا عدت لمكان ا ل س ه ل افرض أ ن ه متوسط بين الحالتين فزاد ساهيا ثم ع ل ن اثناء ا ل ز ي ا د ة ف إ ن ه ينبغي عليه الرجوع و إ ن زاد ر ك ع ة فلم يعلم حتى فرغ, منها حتى فرغ منها سجد إن زاد ركعة وما وما علم إلا إلى منها يظن أنه الثانية الثانية من أنه وأنه زاد فزاد الزائدة زاد وما الفرغ هذا واضح ثالثة قام الركعة الثالثة فلما السجدة الركعة التشهد ثلاثة بعد سجد سجد قد قد ركعة ركعة تذكر علم صبحة أو هو صلت صلى في في هذه فلا إ ش ك ا ل أ ن ه يسجد بعد السلام السجدتين على ما ذكرنا نعم وإن علم ف ي ه ان جلسة الحال فتشهد إ لم وسلم يكن إن تشهد فسجد وسلم. إن علم فيها قام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة من الفجر ظانا أ ن ه في ا ل ث ا ن ي ة ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و أ ت م ه ا أو في منتصف الفاتحة او ل ف ا ت ح ة أ قبل ابتدائه ب ا ل ف ا ت ح ة بعد أ ن استتم قائمه إ ن علم فيها كل هذا يشمل ا ل أ ح و ا ل كلها سواء ذكرت عند ب د ا ي ة ا ل ر ك ع ة بمجرد ما تقف تذكرت او تذكرت بعدما وقفت و ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة أ و تذكرت بعدما وقفت و ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة وشرعت في أ ث ن ا ء ا ل س و ر ة فتذكرت او ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة و ق ر أ ت ا ل س و ر ة و أ ر د ت ى ن تركع فتذكرت انها ز ا ئ د ة أ و ق ر أ ت وانتهيت من ا ل ق ر ا ء ة وركعت و أ ث ن ا ء الركوع تذكرت او ق ر أ ت وركعته ورفعته من الركوع وقبل السجود اتذكرت فانه في حكم ا ل هوي للسجود في هذه ا ل أ ح و ا ل كلها يلزمك أ ن ترجع م ب ا ش ر ة ولا يجوز لك أ ن تبقى ل ح ظ ة و ا ح د ة بعد العلم متلبسا بهذه ا ل ح ا ل ة الزائده ف إ ن زاد المكلف بقي ل ح ظ ة و ا ح د ة بعد العلم ف إ ن ه متعمدا بطلت صلاته لانها زياده قيام ورفع طيب عندنا أ ح ك ا م الحكم ا ل أ و ل أ ن ه يلزمه الرجوع فلو قلت الله أ ك ب ر وقمت استتنمت قائما فقلت الحمد لله رب ا ل ع ا ل م ثم تذكرت م ب ا ش ر ة تجلس هذا الحكم ا ل أ و ل أ ن ه يلزمك قطع ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل م ب ا ش ر ة الحكم الثاني طيب انتقالك من القيام إ ل ى الجلوس هل يحتاج إ ل ى ذكر ما تتكلم ولا تكبر ل أ ن ك في هذه ا ل ح ا ل ة م أ م و ر بالجلوس للتشهد وبمجرد رفعك من ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة قد كبرت لهذا الذي هو التشهد ذ ي هو ا ل ا ل أ خ ي ر فلا تحدث أ ي قول م ب ا ش ر ة تجلس و أ ن ت ساكت و إ ن كنت إ ي م ا ن ا جلست و أ ن ت ساكت والناس معك سكوت ثم ننظر إ ن كنت في ص ل ا ة مثلا تشاهدت فيها ا ل ا ن ش ا ه ن تشاهد الشهد أ و ل ت م ث ل ا ص ل ا ة ا ل ف ج ر تشهد ثم شكيت وقمت لهذه ا ل ر ك ع ة ا ل ز ا ئ د ة ثم تبين لك بعد ما, ما قمت لكن كنت قد ق ر أ ت التشهد فحينئذ إ ذ ا رجعت لا ت ق ر أ التشهد ل أ ن ك قد ق ر أ ت ه وتتم بالدعاء ثم تختم بالتسليم هذا إ ذ ا تذكرت بعد أ ن كنت قد ق ر أ ت التشهد أ م ا لو كنت م ب ا ش ر ة بعد س ج د ت ك ا ل ث ا ن ي ة قمت إ ل ى هذه ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ز ا ئ د ة وتذكرت فتجلس م ب ا ش ر ة ثم تشرع في ذكر التشهد ل أ ن ك مخاطب في هذه ا ل ح ا ل ة بذكر التشهد فتتشاهد وتتم صلاتك ثم تسجد بعد السلام ل ل ز ي ا د ة ل أ ن ك لما وقفت هذه ا ل و ق ف ة كان ركنا زائدا جبر بسجدتي السهو ي بعد السلام جلس في الحال فتشهد إ ن لم يكن تشهد وسجد وسلم جلس جلس الحال الحال في في هذا حكم هذا الحكم ا و وتشهد إ ن لم يكن تشهد فخرجت ا ل ص و ر ة التي يكون فيها مثلا في ص ل ا ة الظهر صليت أ ر ب ع ركعات ثم جلست للتشهد ثم شكيت بعد أ ن انتهيت من التشهد بكماله هل هذه ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة أ و الرابعه فالشك إ ذ ا حصل ل ل إ ن س ا ن قبل السلام يلزم أ ن ي أ ت ي باليقين على ظهر حديثي ابن عباس وابي سعيد رضي الله عنهما فقمت ظانا انك في نقص فلما وقفت تذكرت أ ن الذي أ ن ت فيه إ ن م ا هو التمام والكمال فتجلس م ب ا ش ر ة فحينئذ لا تطالب بالتشهد وكونك أ ح د ث ت قياما بعد تشهدك لا يلغي التشهد ا ل أ و ل عذرت فيه لمكان إ ذ ن الشرع بالتمام فالغي بعد العلم وصار وجوده وعدمه على حد سواء ف إ ن شئت أ ت م م ت الدعاء و إ ن شئت جلست م ب ا ش ر ة وسلمته قال المصنف س ج د ثم سلمت على ما اختاره رحمة الله عليه الله ما رحمة اختاره وقد ه و و أحد ا العلماء ل أن س ج و السهوي السلام كله قبل السلام وقد ذكرنا هذه ا ل م س أ ل ة وذكرنا ا ل أ د ل ة فيها وبينا أ ن الذي يترجح وفيه جمع بين نصوص ا ل س ن ة ا ل و ا ر د ة أ ن ا ل ز ي ا د ة بعد السلام والنقص قبل السلام والشك يكون قبل السلام وإن ولم بصواب وإن ثقتان نفسه ثقتان سبح سبح به بطلة به صلاته فأصر يجزم قالوا س ب ح ا ا ن له ل وهو اي ل ل ل ا ذ يشرع عند حصول المامومون خ ل ل ن ل إ ن ا أ يقول ا ن ل ي ر هذه أن سبحان قال صوره الزياده فمن سبح له الثقتان رجع إ ل ى قولهما ما الدليل على أ ن ه إ ذ ا سبح الثقتان اشتراط الثقتين وثانيا الرجوع إ ل ى قول الثقتين الدليل حديث اليدين ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من الركعتين وقام كالغضبان قال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت ص ل ا ه ام نسيت لاحظ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم د ن ى على ظنه و ا ج ت ز أ بهذا الظن وسلم بالمامومين فدل على أ ن ا ل إ م ا م يعمل بظنه فلما قال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت ص ل ا ه ام نسيت قال ما كان شيء من ذلك فقال بلى قد كان شيء من ذلك ما رجع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقول ذ اليدين وحده فدل على أ ن قول ا ل ث ق ة وحده لا يكفي إ ذ لو كان كافيا لعدم النبي صلى الله عليه وسلم عن صواب نفسه إ ل ى ظنه إلى قول ذي اليدين و إ ن م ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد ان قال ذ اليدين ما قال قال ل ل ص ح ا ب ة أ ص د ق ذ اليدين قالوا نعم فحينئذ دل على أ ن ه لا بد من تمامي ا ل ب ي ن ة والشهادة. وذلك إ ن م ا يكون في أصل الشرع ب ش ه ا د ة الشاهدين ف إ ذ ا قال أ ح د المامونين سبحان الله وهو وحده و أ ن ت على غ ل ب ة ظن أ و في ظنك ان ا ل ص ل ا ة أ ن ه لا بد من ر ك ع تقوم وتقف ف إ ن سبحتان وراءك ث ق ة ا سبحا فحينئذ ترجع إ ل ى قولهما ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ل غ ى ظنه ورجع إ ل ى ظن ثقاته فدل على أ ن ه إ ذ ا كمل النصاب رجع إ ل ى قول ا ل ش ه ا د ة وهذه من المسائل التي يقدم فيها قول الثقتين على ظن النفس ولها نظائر منها المسألة المشهورة يعلم إن شاء الله لو أن القاضي شهد عنده عدلان أن لفلان على فلان ألف ألفاً وهو يعلم أن فلان قد سدد هذه الألف ولكن ليست عنده والستاته الله شهد وهو هذه القضاء شاء القاضي ألفا الألف لو على ألف ليست سدد في بينا قد فعلم القاضي يقين وكون هؤلاء الشهود يشهدون لا بد ان يحكم ب ش ه ا د ة الشهود فهل يعتبر علمه و ي ق ي ن نفسه أ و يعتبر كلام الشهود قالوا يحكم بما قال الشهود ثم يخبر صاحب الحق أ ن ه سيشهد له فيقيم د ع و ة عند غيره ويكون القاضي شاهدا بحقه ولذلك قال وعدل ان أ د ى على ما عنده وعدل يعني شاهد عدل إن إن عنده عند عنده أدى أي أدى عند القاضي إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وعدل من أدى على القاضي ل ما ما ا خ فهذه منع من ما منع ما علمه لمن سواه شاهداً بحكمه أن عنده أن إنهاء وعدل على أدى يرده يرده في شاهداً خلافه وحقه سواه ه ف من المسائل التي تقدم فيها ش ه ا د ة ش ه و د على ظن نفسك وإلى الأصل لا تعدل قالوا يقتضي أن يقين نفسك لا به إلى ظن غيره ظن إ ن م ا اشترط العدلان ل أ ن ه حينما يقول لك رجل سبحان الله ف أ ن ت على يقين في نفسك وهو أ ي ض ا على يقين في نفسه ف إ ذ ا قررت ا ب ن ف س ه والله تعبده ب ظ ن ه فالشاهد هنا أ ن ا ل إ م ا م إ ذ ا سبح له هو على يقين من نفسه وقول الذي وراءه سبحان الله هذا ظن غيره فلما اكتملت ا ل ش ه ا د ة حينئذ ضعف جانب ا ل إ م ا م وحده ووجب عليه الرجوع إ ل ى قول هؤلاء العدو م ف أ ص ر ولم نجزم بصواب نفسه بطلت صلاته ف أ ص ر لو سبح له الثقتان, سبح به الثقتان والباء هنا ص ح ي ح ة لما ت أ ت ي بمعان تسبح به الثقتان ت أ ت ي ل أ ن الباء لها معان ي تقرب من عشره ة معاني و ي معاني ش و ر إليه ل و ا س ت ع بتسبب وبدل فحابا قابلوك بالإستعلاء بعضهم وجد م معانيها كلها هذه من معاني بمعنى أعلموه بالزيادة التي هو فيها هو قائم وهم ي فيها ويكون بالزيادة التي فيها يعني ن الثقتان ا كلها الباء تسبحوا ارجع التشاهد تحز تدخل تبح هذه له هو هو له جلوس إلى لم يكن على أ ق ي ن نفسه فحينئذ إ ذ ا أ ص ر على القيامه ولم يكن جازما في قراره نفسه فحينئذ تبطل صلاته و ص ل ا ة من تبعه ل أ ن إ ذ ا بطلت ص ل ا ة ا ل إ م ا م بطلت ص ل ا ة ا ل م ظ و م ي ن على هذا ا ل أ ص ل المقر ر عند ف ق ا ء ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ح ن ف ي ة واضح هذا اذن معنى ذلك أ ن ه إ ذ ا أ ص ر على علم نفسه مع انه غير جازم فقد ترك الواجب عليه طيب ما الدليل على بطلان صلاته قالوا لانه لما سبح له الثقتان ولم يكن عنده يقين نفسه فانه في هذه الحاله مامور في الشرع بالرجوع إلى قول الى ث ق ت ي يرجع ن كونه لم ل إ قول الثقتين يكون عليه يقولون دليل ترك واجدا واجبات ومن الواجب من قد ترك الصلاة المتعمد صلاته ولذلك عليه فحكمه النبس صلى ك و ن ه لم يكن جازما ل م اشترط ذ ا ا الجزم اشترطوا الجزم لأن لأن لما ج ز لأن ذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد كان شيء من ذلك شك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال أ ص د ق ذ ا ل ي د ي ن فدل على أ ن ه ليس على يقين من نفسه وبناء على ذلك إ ذ ا كان ا ل إ م ا م على يقين من نفسه حينئذ قالوا يعمل و ا بيقين نفسه نعم من ناسيا من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. وبطلت صلاة من تبعه عالما بطلت وبطلت صلاته وصلاة لا جاهلا صلاة أو أ عد الزياده ة لا ا أو ناسيا لا ل ل ع ذ ر ب ا جاهنا ه ل ل ن س ي ي ا و معاوي او ل ه ر ر وهي أصولية مسألة ناسيا ا غراء العذر بالجهل والنسيان وفيه حديث معاوي بن الصلاة العلماء غير يعني في يقولون إذا ت ق ر الأحكام لا ع يعذر ذ ر بالجهل وإن بالجهل في تستقر موجباً ومنهم من يقول ان العذر يكون بعدم العلم بالناسخ خاصه في الكلام و س ي أ ت ي ان شاء الله ذكرك انهم مثل اطفاء الفقهاء او العلماء منهم ابو الخطاب يخرجه عن مثل الاصليه ل م يكون ف ع ب ر و ن ا ل ز ه ا ل م بطلان ل ا ص ت ه و ج ب ا ل ل ع ذ ر نعم ولا من ولا ر ق ه و ل اذا من فارقه طيب إ كنت وراء ا ل إ م ا م وصلى ا ل إ م ا م الظهر خمسا وقام إ ل ى ر ك ع ة أ ن ت على يقين من أ ن ه ا خامسه ما الذي يلزمك شرعا يلزمك إ ذ ا علمت أ ن ه قد زاد ا ل ر ك ع ة أ ن تبقى في مكانك تتشهد ولا يجوز أ ن تتابعه وهنا حالتان ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن تبقى تتشهد قال بعض العلماء تبقى تتشهد وتتم لنفسك وتفارق بمجرد زيادته تنوي ا ل م ف ا ر ق ة وتتم لنفسك هذا مذهب والمذهب الثاني يقول تبقى تتشهد وتنتظر حتى ينتهي من ا ل ر ك ع ة ل أ ن ه معذور فيها فله حكمه على ظنه و أ ن ت معذور بترك ا ل ا ع ت م ا م كصلاه مثل ما في صلاة الخوف فبقيت الطائفة في ما سلم بالطائفتين الأولى والثانية الأولى الأولى سلم ثم فثبتت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى وقام ل ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ر ك ع ة ف أ ت م ت ل ن ف س ه ا وسلم بالجميع قالوا يتخرج على هذا أ ن ه يعذر الماموم في ترك الاقتداء لمكان ا ل ز ي ا د ة ثم يبقى يتشهد تكثر من الدعاء والاستغفار وترسى الله من فضله حتى يتمه بركاته ثم تسلم معه وهذا المذهب أ ق و ى ل أ ن ا ل أ ص ل ا ل م ت ا ب ع ة حتى يضل الدليل على الخروج من ا ل ص ل ا ة وبناء ذلك ا ل أ ق و ى أ ن يبقى تابتا تشهده حتى يتم الإمام في يتم والناس ب ن ء ع ي الحي يتم رأيه ويقيمه ي ه وتركه تشاهد فلو فإذا صلى الصبحة ثلاثا للثالثة جلس إلى على أصب حتى تبقى إمام إذا قام تتشاهد حتى ثم ت ه ي من ل بكمالها ثم ت ل والناس م معه حينئذ إ ذ ا زاد إ م ا م الحي قام ل ل ث ا ل ث ة من الفجر ث او ل صلاة الفجر ث ة في أ ا ل خ ا م س ة في ص ل ا ة الظهر أ و العصر أ و ا ل ر ا ب ع ة في المغرب أ و ا ل خ ا م س ة في العشاء الناس على أ ح و ا ل من تبعه منهم ظانا أ ن ه على حق صلاته ا ل صحيحه قام للثالثة وأن تعتقد الإيمان للثالث وأن ن أ ا الثانية فصلاتك والصلاة الإيمان الصحيحة لأن الله تعبركم بهذا الظن الحالة الثانية أن تعلم أنها زائدة فإذا علمت أنها زائدة وثبت على الحالة التي ذكرناها لأن تعلم علمت على وثبتت أن تعبدكم وسلمت مع ا ل م ا س او فارقته وسلمت على مدى من يرى المفارقه فصلاتك ا ل ص ح ي ح ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن تعلم أ ن ه زائد وتقوم معه متعمده علما ب ز ي ا د ة ف إ ن علمت بزيادتي وجهلت ا ل ح ك م ة عذرت بالجهل عندما يرى العذر بالجهل فالعوام الذين ي ت ف ع و ن مع علمه انه زاد مذهبا ط ا ئ من ا ل ع ل م ا ء أ ن ه م بجهله معذورون والدليل على عذرهم يقول و ن أن ا ل ص ح ا ب ة سلموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في ق ص ة ا ل ي د ي ظ ا م ي ن أ ن ا ل ص ل ا ة قد قصرت بدليل نفس الحديث فقام سرعان الناس يقولون قصرت ا ل ص ل ا ة قصرت ا ل ص ل ا ة فسلم أ ب و بكر وهو يعلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم و أ ن هذا السلام ليس في موضعه لكنه جاهل ب ا ل ش ك م يظن أ ن ا ل ص ل ا ة قد نسخت فلذلك قالوا الجاهل ب ا ل ش ك م والظن بالتشريع في م ر ت ب ة واحده فيعذر هذا كما يعذر هذا وبناء على ذلك يعتبر من قام من العوام مع ا ل إ ي م ا ن يظن أ ن ه يتابع وهو يعلم أ ن ه قد زاد في حينئذ يحكم بصحة صلاة من هذا صلاة ل ا وقال طائفه من العلماء تبطل ص ل ا ة ه وهذا على مذهب د يقول ان العذراء بالجهل خاص بزمان النبي صلى الله ع وسلم وهو اقوى المسلكين من مسالك الاصوليين رحمة وعملا مستكثر الله علينا وعمل مستكثر عادة من غير يبطلها وعمل مستكثر ع ا د ة من غير جنس ا ل ص ل ا ة يفطلها أ و ل ا ع م ل و م ص و ب بكونه مستكثر يعني كثير فخرج العمل القليل العمل القليل رجل أ ص ل ح مثلا امامته أ و أ ص ل ح ثوبه فقد ف ع ل ن بن صلى الله عليه وسلم ذلك حينما جر ثوبه وهو في ا ل ص ل ا ة والتحف به ص ل و الله ت ا عليه وسلم هذا عمل يسير وسئلت الكلام عليه لكن عمل مستكثر طيب الاستكثار هذا الحكم بكون العمل كثير أ و قليل ما مر ضابط فيه للعلماء قولان قال بعض العلماء نضبطه بالعدد ف إ ذ ا فعل ثلاث حركات م ت ت ا ب ع ة ف إ ن ه كثير يعني وراء بعضها بدون فاصل فهذا عمل كثير ويوجب بطلان ا ل ص ل ا ة هذا مذهب من يحدد العمل كثير يحددوا ب ث ل ا ث والمذهب الثاني يقول لا حد بالعدد و إ ن م ا يحد ب ا ل ع ا د ة والعرف ل أ ن ما أ ط ل ق في الشرع يبقى على إ ط ل ا ق ه قلنا كيف العاده والعرف قالوا لو ر آ ه رجل من بعيد و ر أ ى هذه الافعال لقال هذا غير مصلي لحيث يفعل الأفعال رآه غير شخص الجمهور العرف والعاده وعمل مستكسر عادة, عاده هذا يعتبر من موجبات اطلال ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فعل ا ل أ ف ع ا ل ا ل ك ث ي ر ة التي لا ت ب ت إ ل ى ا ل ص ل ا ة بالصلاه خرج عن كونه مصليا